بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أن تذكر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 ثم إذا شاء الشر قال لَمْ لا يَقُضي مَا أَمَرَ فَالْيُنْظُرِ الْإنسانُ إِلَى طعامِ أَنَّ صَبَابَنَا الْمَاء صبا وشققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصالحة